وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد المقطع الثاني بعنوان تكريم المرأة وحقها كزوجة من الآية 19 إلى الآية 28 يتصل هذا المقطع بسابقه المقطع الأول بقاسم مشترك يجمع بينهما وهو أنك ليهما مرتبط بالآية الأولى التي صدرت بها الصورة خلق الرجال والنساء من أصل واحد وصلة الرحم فذكر المقطع الأول ظلم الأيتام والزواج باليتيمات والإرث والعلاقة الجنسية المنحرفة عن فترة الزواج وغير ذلك وهذا المقطع يقرر كرامة المرأة واستقلالها الذاتي فهي أحق بنفسها ومالها ثم ينتقل إلى بيان المحرمات من النساء في الزواج مما يسمى اليوم بالأحوال الشخصية روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى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 وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت الآية رواه البخاري والإرث حقيقة مصير الكذب إلى شخص عقب شخص آخر وأكثر ما يستعمل في مصير الأموال وتعدية فعل أن ترث إلى النساء وتنزيل النساء منزلة الأموال الموروسة لإفادة تبشيع الحالة التي كانوا عليها في الجاهلية وكانت هذه السيرة لازمة في الأنصار وكانت في قريش مباحة مع الطراضي ومعنى الآية لا يحل لكم أن تجعلوا النساء كالأموال يورصن عن الرجال الموتى كما يورصوا المال وقد رجح الطبري رحمه الله هذا المعنى بعد أن أورد روايات كثيرة بطرق مختلفة عن التابعين أن هذا العمل كان في الجاهلية فأنزلت الآية لتحريمه وهكذا نلاحظ أن الجاهلية العربية كغيرها من سائر الجاهليات كانت تعامل المرأة معاملة سيئة لا تعرف لها حقوقها الإنسانية فتنزل بها عن منزلة الرجل نزولا شنيعا يدعها أشبه بالسلعة منها بالإنسان وقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن العضل المنع والحبس والتضييق أي لا تحبسوهن وتضيق عليهن وتسيء عشرتهن ليفتدين منكم بأموالهن ويختلعن ببعض مهورهن أو بحق من حقوقهن المالية الواجبة عليكم أو شيئا من ذلك على وجه القهر لهن والإضرار بهن والخطاب هنا للأزواج بدليل قوله تعالى لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن وقد روى بطريق حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى ولا تعضلهن أي لا تقهرهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضر بها لتفتدي وأيما كان فإن تحريم اضرار الرجل بزوجته يقتضي من باب أولى تحرم الأولياء منع المرأة من الزواج وعضلها كما مر في سورة البقرة فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف وإذا أتت الزوجة بفاحشة جاز لزوجها أن يعضلها ويضيق عليها حتى تفتدي وفي الفاحشة هنا قولان أحدهما أنها النشوز على الزوج وقال به بعض الصحابة منهم ابن مسعود وابن عباس والثاني أنه الزنا قاله الحسن وعطاء وعكرمة والصحيح أنها إذا أتت بأي فاحشة كانت من زنا أو بزاءة باللسان جاز للزوجي أن يضيق عليها حتى تفتدي واختار ابن جرير الطبر رحمه الله هذا التعميم واستحسنه ابن كثير، وقد جاء في سورة البقرة ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، وبعد نهيه سبحانه وتعالى عن التضيق على الزوجات والإضرار بهن. أمر بحسن صحبتهن وأمر بالإحسان لهن في المعاشرة والنفقة فقال تعالى وعاشرهن بالمعروف أي طيب أقوالكم لهن وحسن أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدراتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الآية من سورة البخرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي الحديث رواه الترمذي. وكان من أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه جميل العشرة دائم البشر يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقة نفقة ويضاحك نساءه حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها بذلك قالت سبقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته وذلك قبل أن أحمل اللحم ثم سبقته بعدما حملت اللحم فسبقني فقال هذه بتلك وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام يؤانسهم بذلك وقد قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة للآية من صورة الأحزاب وإذا كانت الحياة الزوجية سكنا وأمنا وسلاما وجعل الله بين الزوجين مودة ورحمة فلا يعني أن لا يكون بين الزوجين شيء من الخلاف أو الكره لبعض التصرفات والأخلاق والعادات التي لا تصل إلى الفاحشة التي مر ذكرها فلا تفصم عرى الزوجية لأول خاطر قال تعالى فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة لها ونبهت على معنيين أحدهما أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح أحدهما أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح فربما كروه عاد محمودا وربما محمود عاد مكروها المعنى الثاني أن الإنسان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه ما يكره فليصبر على ما يكره لما يحب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة كتضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج الحديث رواه البخاري وعند الإمام أحمد لا تستقيم لك المرأة على خليقة واحدة وإنما هي كالضلع الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر والعل ما يوجد في المرأة من العوج بسبب غلبة عاطفتها التي هي ضرورية في الحياة الزوجية وفي تربية الأولاد والعطف عليهم ومن فصاحة القرآن العموم الذي في لفظة شيء في قوله تعالى فعسى أن تكره شيئا وهذه حكمة عظيمة إذ قد تكره النفوس ما في عاقبته خير فبعضه يمكن التوصل إلى معرفة ما فيه من الخير عند غوص الرأي وبعضه قد علم الله أن فيه خيرا لكنه لم يظهر للناس والمقصود من هذا الإرشاد إلى إعماق النظر وتغلغ للرأي في عواقب الأشياء وعدم الاغترار بالبوارق الظاهرة وإن أردت وَمُسْتَبْدَلًا لِزَوْجٍ مَّا كَانَ زَوْجًا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَفَرًا فَلَا تَأْخُذُوهُ مِمَّا آتَيْتُمُوهُ وَلاَ تَأْخُذُوا بِهِ إِثْمًا وَإِن كَانَ مُحْصِنًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَن لاَ يُقِيمَا وأن للزوج أخذ المال منها وهنا يبين سبحانه وتعالى ذكر الفراق الذي سببه الزوج فإذا كره الرجل زوجته لم يستطع الصبر عليها بعد التجمل والمحاولة وأراد فراقها بالطلاق واستبدال زوجة أخرى مكانها فلا يأخذن مما كان أصدق الأولى شيئا ولو كان أصدقها مالا وإنما خص النهي عن أخذ شيء مما أعطى بحل استبدال وإن كان المنع عاما لألا يظن ظان أنه لما عاد البضع إلى ملكها وجب أن يسقط حقها من المهر أو يظن ظان أن الثانية أولى بالمهر منها لقيامها مقامها وخلاصة الموضوع في كسرة المهر وقلته أن كسرة المهر وقلته مباح يتفق عليه بين الطرفين وللزوج الذي وسع الله عليه أن يزيد مهر زوجته ما طابت به نفسه على ألا يكون ذلك مفاخرة يقلد الناس فيها بعضهم بعضا فيؤدي ذلك إلى صعوبة النكاح ويترتب عليه كارثة اجتماعية للشباب والشابات والأفضل على كل حال ولو كان الزوج غنيا الأفضل تيسير المهور وعدم المغالات فيها وجعل الله سبحانه وتعالى أخذ شيء من المهر من مهر الزوجة بهتانا وإسما مبينا واضحا فقال هتأخذونه بهتانا وإسما مبينا والبهتان الكذب يحير الإنسان لعظمته ثم جعل كل باطل يتحير منه بهتانا وكان دأبهم قبل الإسلام إذا أراد تطليق الزوجة رموها بالفاحشة حتى تخاف وتشتري نفسها من زوجها بذلك المهر والظاهر من حال المسلم أنه لا يخالف أمر الله تعالى لكنه إذا أغز من زوجته شيئا فقد طعن في ذاتها لأن أغز المال عند الطلاق مظنة بأنها أتت ما لا يرضي الزوج فقد يصد ذلك الراغبين في التزوج عن خطبتها، ولذلك جعل الله تعالى ذلك الأغز بهتاناً ثم إن أخذ المال بغير حق ظلم فهو اسم مبين وينكر الله تعالى في ختام الآية على من يأخذ مهر زوجته بغير حق إذا أراد طلاقها وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وفي, وفي هذه الآية تعليل لمنع الأغز بعد الإفضاء فقال وكيف تأخذونه استفهام تعجبي بعد الإنكار أي ليس من المرؤة أن تطمع في أغز عوض عن الفراق بعد معاشرة امتزاج وبعد عهد متين وجاء لفظ الإفضاء أفضاء مطلقا يشع كل معانيه ويلقي كل ظلاله ويسكب كل إيحاءاته ولا يقف عند حدود الجسد وإفضاءاته بل يشمل العواطف والمشاعر والوجدانات والتصورات والأسرار والهموم كل هذا الحجد من التصورات والظلال والمشاعر والعواطف يرسمه ذلك التعبير الموحي العجيب وقد أفضى بعضكم إلى بعض فيتضاءل إلى جواره ذلك المعنى الماد الصغير ويستحي الرجل أن يطلب بعض ما دفع وهو يستعرض في خياله وفي وجدانه ذلك الحجد من صور الماضي وذكريات العشرة في لحظة الفراق الأسيف ولا يخرج ما ذكرناه من الظلال الواسعة لمعنى الافضاء عما روى عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغير زال وغيرهم أن الافضاء يعني الجماع فالجماع لطلب النسل فالجماع لطلب النسل شيء أساسي في الحياة الزوجية لكن الجماع في الحياة الزوجية الإنسانية ليس غريزة تنتهي بزمن يسير وإنما يتبع ذلك ويسبقه مشاعر وعواطف وآمال وسعادة وحب كما قال تعالى في سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم موادة ورحمة ثم يضم إلى ذلك الحجد من الصور والذكريات والمشاعر عاملا آخر من لون آخر وأخذن منكم ميساقا غليظا أي عهدا شديدا وهو عقد الزواج الذي أحل الله به النكاح وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله الحديث رواه مسلم وخلاصة الموضوع في شأن الزوجات أن سوء العشرة إما أن يكون من قبل الزوج وإما أن يكون من قبل الزوجة فإن كان من قبل الزوج فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من مهر زوجته وإن كان النشوز من قبل المرأة فها هنا يحل أخذ بدل الخلع لقوله تعالى ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم